قالوا بشرناك بالحق فلا تكم من القانط قَالَ وَمَن يَقُلَّطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّلُودِ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّ